الدرس الثالث العطلة الصيفية واحد استمع إلى العبارات الآتية وأعدها ثم اكتبها في دفترك قراءة الكتب صيد الأسماك المخيم السباحة الذهاب إلى القرية التقاط الصور